117. الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ويتمون ما آتاهم الله من فضله 118. وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا والذين يَبْقُونَ امْوَالُ أُمَرَآءِ النَّاسِ وَلَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَن يَكُنِ الشَّيْطَانُ لَهُ قرينا فساء قرينا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 يَوْمَئِذٍ وَدَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَعَصَوْا الرَّسُولَ لَوْ تُسَوَّى بِهِمُ الْأَرْضُ وَلَا يَكْتُمُونَ اللَّهَ حَدِيثًا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 وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لا مستم النساء أو لا مستم النساء فلم تجدوا ماء 119. فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم إن الله كان عفوا غفورا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 يَا أَيُّهَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ آمِنُوا بِمَا نَزَّلْنَا مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ آمِنُوا بِمَا نَزَّلْنَا مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ مِنْ قَبْلُ أَنْ نُطْمِسَ وُجُوهَهُمْ فَنُرَدَّهَا عَلَى أَدْبَارِهَا أَوْ نَلْعَنَهُمْ أَوْ نَلْعَنَهُمْ كَمَا لَعَنَ أَصْحَابَ السبت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 114. ألم تر إلى الذين يذكون أنفسهم بل الله يذكي من يشاء ولا يظلمون فتيلا 115. انظر كيف يفتعون على الله الكذب وكفى به إثماً مبيناً.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 117. أولئك الذين لعنهم الله 118. ومن يلعن الله فلن تجد له نصيرا 119. أم لهم نصيب من الملك فإذا لا يؤتون الناس نقيرا 110. أم يحسدون الناس على ما 112. وآتاهم الله من فضله 113. فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما 114. فمنهم من آمن به ومنهم من صد عنه